وبساده عباس مهن 1 2 3 4 المنتج المنفذ لهذا العمل جاسم الكعبي العبدل ما يحيرا بدقلي من غيره يوم العبد ما يحيرا وزينا ببسنا عقاس بالحداله الهو شاعر ما ينكم عيد ركعبي ديك يضين هب بيد بشادك هاد عباس بالحال جت مشاف النهار وما تخمد صوت الاخراج والهندسه الصوتيه ايسر الغراوي ايسر الغراوي وحيدر الغراحي وحيدر <والضحيق> المنتج المنفذ جاسم الكعبي